لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَأُنْعِمُهُمْ وَلَا يُعْمَهُنَ أَلَمَّا يَكُنِ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ كَيْفَ طَالَمُ سَأَلَهُ إِنِّي سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء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 رب الرحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضا امين غير سوء في تسع ايات في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا فاسقين ان طالوا قالوا هذا سحرا مبين وجحدوا بها واستبقتناها ان خسهم غلموا وعلوم فانظر كيف كان عاقبه مفسدين ولقد اتينا عاد وموسى علما كَثِيرًا مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَطَالَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُتِينَا وَلَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُتِينَا ذال هو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة, قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم نملة يوم ايها النمل دخلوا مساكنكم طانت نملة مساكنكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من طاولها و يعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا تطوا وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد الطير طالما الغايبين لا معذب انه عذابا شديدا ام لا اذبحنه او لا اذبحنهم او لا ياتي اني بسلطان مبين فما غير بعيد فقال بما لم تحط به وجهتك من سبئ بنبئ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون الشمس وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين صَدَّتْهُم عَنِ السَّبِيلِ صَدَّتْهُم That's <laughs> يَا رَبِّ كِتَابِي هَذَا فَالْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عنهم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 اللهم وكذالك يفعلون واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتو من دوني بما فناتاني الله خيرا بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرج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 قَالَنَكِرُ لَهَا عَرْشَهَا قَالَنَكِرُ لَهَا عَرْشَهَا نُبْرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عرشك قالت كأنت فَتَهَامَا مَا كَانَتْ تَعْقُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فلما رأته كَشَفَتعَ سَاقَهَا قَالَ إِهُ صَرحُّ مَودُمطَواارير قَالَةُ رَِّي إ وَلَم تُ نَفْس قلَُ رَّ ظَلَتُ نَفْس وَأَسْلَتُ مععَسُلَمَا مع, سليمان. وأسلمت مع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 كان فِي المدينَةِ تِتسعة رَبض يُكسِدونونَ فيِي الأقض وَلَا يُصْلِحون قالوا تَقاسَهُ باللهِ لَُبَّ تَهُ وَأَهلَهُ ثمَُّ لََقُولَّ لِوله مَا جَهدَنا مَهْلِكَ أَهله وَإَِّ لَصادِقون وَمكَروا مَكرَ وَمَكَرن مكرَّ وَهُم لا يَشرون فمكرهم ان عدم اغناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاميه بما ظلموا ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون وان الذين امنوا وكانوا يتقون وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ امطر المنذرين قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى haja yeah. Pa, دولات البر والبحر ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته ا الى من السماء مول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 يرسل المدعا انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا وهم مدبرين وما امات بهذه العمى عن بلانته وقال لهم ان الناس كانوا ب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 تنزع ممن في السماوات ومن في الارض تفزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكلم اتمهداخرين وترى الجبال تحسبها جامده وترى الجبال تحسبها تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ئِذ آمامِون وَمَ جَأَ بِالسَّيئَةِ فَكَّ جووههُ فا هل تجَزَون إلاا مكةُ تَعملون إِ م أمِرتُ أن ععبدَ رَ الطَّهذهِ البَلْدةِ الذي حومَهاَا وَلَهُ كل شيء وَلَهُ كل شيء واؤمرت أن اكون من المسلمين وان اتلو القران واؤمرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فالانما المنذرين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم إ فَجها وَماَّك بغاف لل